أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزاء ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه هل يأتي مستمعهم بسلطان مبين؟ أم له البنات ولكم البنود؟ أم تسألهم أجراً فهم من نور من سألون؟ أم عندهم الويب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟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 فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يوني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم